الموقع الرسمي ل ف ض ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم, يقدم لكم هذه ا ل ح م د ل ل ه رب رسول غير الكثير وأصحابه العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين الندم موضوعنا جدا وحساس خالص ومع أهميته غير أن الكثير منا يهمل الحديثة على وعلى آله يهمل أجمعين ومع مهم أهميته أن والتفكر معا في هذه ا ل ق ض ي ة حديثنا عن ن ع م ة من أ ج ل النعم حديثنا عن ن ع م ة البصر ا ل ن ع م ة ا ل ع ظ ي م ة التي أ و د ع ه ا و أ ب د ع ه ا الخالق في ا ل إ ن س ا ن وشق ة له البصر ل ل إ ن س ا ن أ ل م نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ومن عظيم صنعه وبديع خلقه جل وعلا وعظيم حكمته أ ن ه خلقها ثنتين أ ل م نجعل ه عينين ليحيط ب ا ل أ ش ي ا ء إ د ر ا ك ا وليلم ب ا ل أ ش ي ا ء إ ح ا ط ت ه وليقف على ا ل أ ش ي ا ء م ع ر ف ة والله أ خ ر ج ك م من بطون أ م ه ا ت ك م لا ت ح ل م و ن شيئا كهلكم ا ل س م ع والابصار و ا ل أ ف ئ د ة ل ع ل ك م ت ش ك ر و ن وهنا الحديث عن ن ع م ة البصر حديث إ ي م ا ن ي بمعنى ل ع ل ك م ت ش ك ر و ن إ ذ ا ت أ م ل ت إ ل ى هذا البصر و إ ل ى هذه ا ل ن ع م ة ا ل ع ظ ي م ة أ فلا ينظرون إ ل ى ا ل إ ب ل كيف خلق ا ولا يكون ذلك إ ل ا بالنظر أ ولا يرون وكاين من آ ي ه في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون فبالتالي النظر والنظر من خلال نعمه البصر نعمه عظيمه هل وقفت على هذه النعمه وشكرت الله عليها اذا تكلم الاطباء عن حقائق البصر وعن دقائقه وعن السراديب الموجوده داخل البصر عن الشبكيه والقزحيه والقرانيه والسوائل ا ل م و ج و د ة فيه ح ا ل م البصر حالم تتخصص فيه الاطباء تخصصا ولم يصلوا بعد إ ل ى نهاياته وما أ و ت ي ت م من العلم إ ل ا قليلا عيسى عليه السلام كان يبرئ ا ل أ ك م ه و ا ل أ ب ر ص و ا ل أ ك م ه هو الذي ولد أ ع م ى وذلك ل أ ن ه عاش في زمن ازدهر فيه الطب وانتشرت فيه معالم ا ل ح ض ا ر ة غير أ ن الطب منذ زمن عيسى إ ل ى زمننا هذا يعجز عن إ ع ا د ة النور و ا ل ح ي ا ة إ ل ى بصر ولد صاحبه كفيفا يمكن أ ن يقيم معالجات لمن كان يرى ثم عمي يمكن ولكن من ولد أ ك م ه ا ف إ ن ه لا علاج له في الطب ابدا لنقف مع بعض ا ل آ ي ا ت التي وردت عن البصر في ا ل ق ر آ ن الكريم يقول الله جل وعلا ولكن ا تَقْفُمَ لَيْسَ ل ب هناك إِنَّ ل وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ س من يوم هذه الآية الآية الإسراء في يقولون ان ل يفعلون ببصره و ي ج ا د ا ل ب ص ر له أ ن يكون ش ا ك ر ل ل ه وهنا ي ض ع ا ل ب ص ر في موضع ا ل ج ا ر ح ة ا ل م س ؤ و ل ة التي ترى يعلم خ ا ئ ن ة أ ع ي ن وما تخفي الصدور ما تفعله ببصرك يكتب والعين تزني ز ن ا ه ا النظر والعين تزني وزناها النظر فبالتالي هذا من ا ل آ ي ا ت التي وردت في ق ض ي ة البصر ا ل ق ر آ ن يقول مجرد وجود عين ب ا ص ر ة فيها النور ترى ا ل أ ش ي ا ء لا يكفي إ ن لم تكن خلف هذه ا ل ن ع م ة وخلف البصر ن ع م ة أ ج ل ه منها وهل توجد ن ع م ة أ ج ل ه من ن ع م ة البصر نعم إ ن ه ا ن ع م ة ا ل ه د ا ي ة ونور البصائر النور الذي يقف خلف البصر و إ ن ه ا لا تعمل أ ب ص ا ب ولكن ت ح م ل ق ل و ب التي في الصدور في فيلم ن الناس يمتلكون بصرا س ت ة على ستة ولا ستة من ستة ستة من قوي ما في كلام لكنهم ما نظروا إ ل ى م ل ك و الله ولا إ ل ى عظمه الله ولا إ ل ى ما خلق الله فلم يسبحوه ولم ي ر ج ع ذلك ب إ ي م ا ن قوي عليهم بل تطلعوا إ ل ى الحرام ونظروا إ ل ى الفساد وتجد أ ع م ى في بصره لا يرى يحفظ ا ل ق ر آ ن عال واما من جاءك يسعى وهو يخشى ابن ابن مكتوم ح ب س وتولى أ ن جاءه ا ل أ ع م ى وما يدرك لعله يزكى أ و يذكر فتنفعه الذكرى فبالتالي أ ع م ى لكنه فقد هذه العين فقط القلب هو القلب والروح هي الروح و ا ل ب ص ي ر ة هي ا ل ب ص ي ر ة لذلك قال تعالى يوم ا ل ق ي ا م ة ن ح ش ر ه يوم ا ل ق ي ا م ة أ ع م ى قال رب بما حشرتني أ ع م ى وقد كنت ب ص ي ر ة قال كذلك أ د ت آ ي ا ت ن ا ونسيتها وكذلك ا ليوم تمسك يا ا ل سلام يا ا ل سلام ق ي ب دليل من خلال هذه ا ل ا ل م ا ح ة السريعه نتكلم عن أ ع ظ م ما في ا ل أ ب ص ا ر وهو ما عرف في ا ل ق ر آ ن الكريم بالغض و ك ل ا ل م ؤ م ن ي ن يغضوا من أ ب ص ا ر ه م ويحفظوا فروجهم ذلك أ ز ك ى لهم واولكم بدون مبالغه غض البصر في عصرنا صعب وشاق في الطرقات في الصحف على أ غ ل ف ة المجنات في المنتديات في النوادي في بيوت الافراح في بيوت ا ل أ ح ز ا ن في الفضائيات في ا ل أ خ ب ا ر على ش ب ك ة ا ل إ ن ت ر ن ت داخل الجوالات الصور ا ل خ ل ي ع ة والمشاهد ا ل م خ ل ة ب ا ل آ د ا ب تكاد تخترق القلوب اختراقا و ن ا سيما الشباب والله يقول وقل من أ ب ص ا ر ه م وذات الخطاب وقل ا ل م ؤ م ن ا ت يغضبن من أ ب ص ا ر ه ن يقول ابن القيم في ر و ض ة المحبين و ن ز ه ة المشتاقين يقول شيء عجيب قال أ ل ا ترى أ ن آ ي ا ت غض البصر ي ا ل ق ب ل بقول الله تعالى الله نور السماوات و ا ل أ ر ض و ك أ ن الله عز وجل يقول غض ا ل أ ب ص ا ر يورث نورا في الصدور وانشراحا في القلوب وثباتا في ا ل أ ف ئ د ة ونورا ي م ل أ الجوانح ولذلك ك أ ن الله يقول غ ض أ ب ص ا ر ك م و أ ن ا نور السماوات و ا ل أ ر ض أ م ل أ صدوركم وقلوبكم نورا وانشراحا لو أ ن ك م ق ض ض ت م أ ب ص ا ر ك م لاجلي أ ج ل ي السلام كلام د د ي هذا ك ا م ر ف ع عال هذا كلام, كلام عالي شديد. طيب. تكون الحلقة تكون مفيدة شديد أشهد طيب ماذا تكلم الناس بابصاركم بس الناس ما عارفين الموضه حرام يعني ي ذ ك ر ب ع ي ئ ل ه في واحدة ع ر ي ا ن ة بتغني في التلفزيون ي ك و ن ب ت ا بمسلسل ع ة ولا في ويقول ده ا كلام جميل او ينظر ا ل أ ف ل ا م ا ل م خ ل ة و ا ل س ي ئ ة و ا ل ر د ي ئ ة ويقول د كلام جميل لا بد من غض ا ل أ ب ص ا ر هذا مسلم به حتى نساله قال لي علي علي النظره ا ل أ و ل ى لك و ا ل ث ا ن ي ة عليك صحيح وقال جرير عبد الله البجلي س ا ل ل ه عن م ظ ر ة ا ل ف ج ا ء ة والحديث في مسلم قال اصرف بصرك فمن رب ف ج أ ء ب ع ي د برجلي حجم من المحرمات بل ط و ا ل تغطي تبعي طوالك تغوط بصرك أ ش ا ن حلقه م ف ي د ا نقول كيف نغد أ ب ص ر ن ا علاج من أ ط ل ق للبصر العنان دواءان وعلاجان وسبيلان